انت ممكن ليه ها جاوبني قولي رافض انك تجل ربنا ليه رافض انك انت تدخل بيت وليه عمل فيك ايه وحش صلي صلي وربنا يتب عليك صلي وربنا ياخد بيدك صلي وإن أذنبت فتوب وصلي وإن حدت إلى الزنب مرة ثانية توب تاني وصلي مرة تلتة توب تالت وصلي مرة عشرة باردو توب وصلي مرة ألف باردو توب وصلي ما تبطلش الصلاة او عشتان يضحك عليك وتبطل الصلاة ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات والغرق في الشهوات سبب الغرق في جهنم في وادي ويل وفي سقر قالوا ما سلككم في صقر قالوا لم نكب من المصلين يا عبد الله صلي صلي إن كنت عاقلا فوالله ما ترك الصلاة عاك صلي إن كنت حرا كريما ولا تقتدي بالمارقين ولا تغتر بالهالكين صلي صلي إن كنت ممن يحفظ الجميل ويشكر على المعروف صلي إن كنت صادقا في إسلامك ولا تخالف أفعالك أقوالك فتكون من المنافقين صلي صلي إن كنت تحب نفسك لتنجيها من العذاب الأليم فتارك الصلاة في ويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا السهوات فسوف يلقون غيا غي وادي في جهنم غي ويل سكر تلت أودية في جهنم اعدت لدارك الصلاة فان كنت تحب نفسك فصلي صلي لتنجيها من العذاب الاليم صلي صلي ان كنت بارا بوالدك انت بتحب ابو صلي صلي عشان ربنا يتقبل دعائك ليهم عشان ربنا ينفعهم بك عشان ربنا ينفعهم بيك هل ترضى ان تراهم غدا يتقلبون في النار صلي صلي ان كنت وفيا لزوجتك تريد لها الخير وتتمنى لها السلام يا راتل خلك راتل هي بتصلي وانت ما بتصليش عيب عيب هل يشرفك أن تكون هي صالحة تقية وأنت تعيس فاجرا وإن كنت أنت بتصلي وامراتك ما بتصليش أقول لك إزاي, إزاي إزاي إزاي تثق فيها ووفاها ليك وهي مسوفية لله صلي ربنا يصح صدرك صلي ربنا يعلي قدرك صلي ربنا يغنيك بالحلال صلي ربنا يهدي زوجتك صلي ربنا يهدي أولادك ويبارك لك في أولادك صلي ربنا يبارك في رزقك صلي ربنا يحميك من أعدائك صلي ما تحتكش للناس أبدا صلي صلي, صلي فإنه لا دين لمن لا صلاة له نسأل الله أن يجعلنا من مقيم الصلاة رب اجعلنا من مقيم الصلاة رب اجعلنا من مقيم الصلاة اللهم اهد جميع المسلمين اللهم اهد المسلمين اللهم اعين الطائعين اللهم تب على عصاة والمذنبين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله للنبي محمد قول سبحانك اللهم